நவீனா انشئ في الارض اربا وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا تَنْتَهُوا عَمَّا قَدَّ ال اكبر ان الله هذئ ام من المشركين ان الله هذئ فإن تبتم فهو خَيْرٌ لكم وَإِنْ இ